119. خَلَقَكُم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فَلَمَّا أَثْقَلَتِ الدَّعْوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا 114. فتعالى الله عما يشركون 115. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون 116. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم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 117. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون 118. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين 119. 119. دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون 110. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنزَغُ نَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إنه سميع عليم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 117. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 118. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون